العبوديه ايها الاخوه وهو احنا اتكلمنا ان الاصل دين الاسلام عبادة الله وبلا شريك واجتناقه وعبده انا مش شريك كويس ده الاصل قلنا ده الاصل الفطري اللي انت مخلوق بيه انا عايزك ما تنساش الحته دي بتهتدي اليه لوحدك وذكرنا بقى عمرو بن عبس رضي الله عنه لما قال اني كنت عارف ان قريش على ضلاله وغير ذلك بقى من الذين كانوا على مله ابراهيم في ال قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يكتشفون ذلك. لان دبعا ده كلام حياتي لانا بعد كده انك تعرف مسألة الايه ما يتغطب على ذلك من الاحكام. طيب المفردة الاولى هي عبادة الله عبادة الله وحده بلا شريك. العبادة. قلنا العبودية مش عالك تنسى. العبودية زي ما قال الشاطبي رحمه الله كل تصرف وقع تحت قانون الشرعة فهو كل تصرف وقع تحت قانون الشرع هو ايداته. وقال شيخ ابن سيمية رحمه الله يسمن جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. انا بقول لك تعريفاتي علشان عاوزك تطلع من دماغك مسألة اين للعبودية؟ هي الركوع والسجود فقط. قلنا كلام ابن القيم رحمه الله وقال العبودية تتكئ على اصلين عظيمين وهي افراد الله عز وجل القصد وهو الاخلاص و اتباع النبي صلى الله عليه وإهله وصحبه. فقال رحمه الله أيضا في المدارس فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه سواء لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وولياءه فمحبتنا لهم من تمام محبته وليست محبة معه كمحبة من يتخذ من دون الله عندها يحبونهم كحبه. قلنا اصل المحبة هي أصل الأصل هو محبة الله عز وجل. أصل وقلت لك ورتكن المحبة من زي ما تزيفت في أفكارنا الآن إنه المحبة دي عبارة عن إني إيه واحد بيستطع واحد بينه وبينه كده تلاقي لا المحبة دي يعني الطاعة. والطاعة دي يعني إيه يعني الدل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله المحبة هي غاية الحب. وغاية الزل والتعظيم ولذلك قال الله عز وجل كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اماره أنك تحب الله الاتباع والصاعة إذا ما اتكلمنيش النهاردة أبدا أبدا في إنسان بيبدأ يفضل غير شرع الله على شرع الله وبعدني ولا أحبه اريد أريد أن أنا أقدم شرع الله ما تقوليش كده الذي يحب الله يقدم شرع الله خلاص يريد أن ينضوي تحت حكم الله هو دي أصل إيه أصل المحب يقول ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها أي على العبدية وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبته لله وشرطا بمحبة الله لهم ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة يبقى لما يجي نقوله انت بتجيب الكلام ده منين يقول لك والله مستلطفه اصدت الكلام ده انا شايفه كده كويس نقول له لا يبقى انت كده بقى محبتك لله فيها خلل. ما تتكلمش في جين الله بمزاجك انت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فضت رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بكذا الصحابة قالوا كذا وصول الاستدلال كما هي معلومة عند أهل السنة يقول ودل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرق الذي لا يغفره الله لصاحبه البته ولا يهديه الله نسأل الله عز وجل العافيه يعني يعني قلنا قبل كده يعني ماحبش مراثي وعيالي وشيخي وجاري وما حد حب لأ فحب ولكن أحبه لأجل الله لكن لا أحبه مع الله طب يعني إيه مع الله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت إيه مع سليمان مع سليمان بالله رب العالمين أسلمت مع سليمان. أنا وسليمان مسلمين لله عز وجل. يبقى أنا أحبه لأجل الله عز وجل. إيه أمرت إن الواحد يحب واحد يجعله لدي لله. قالك الشيخ علي الخضوية فكر الله أسرة. قالك إن الإنسان إذا لاح أمر الله عز وجل فعارضه فعارضه لأجل محبه. هو بحب حاجة مبسوط من حاجة حاجة في الدنيا ولا بتاع أمعار أمر ربنا عز وجل. فرض الله عليه شيء قال لا مش عمله. ليه لأجل هذا الذي يحبه اللي بيحبه أمره ما يعملوش ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا منازل الله سنطيعكم في بعض الأمر شايفه زي سنطيعكم في بعض الأمر اللي هو ضدا على الله عز وجل وده حيأتي معنا إن شاء الله في قضية الإيه لما نأتي بس نتكلم عن تشتيار الطاغوط قال قال ابن الخير محمد الله قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال لقد ترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيليه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الخسر يبقى هنا معنى, إيه؟ معنى أنه نقدم كل الحاجات دي خلي بالكم يا إخوة عندنا هنا ثمان حاجات قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيراتكم التجارة تجاره التجاره اللي انتوا بتقوموها اموال اللي انتوا بتقوموها تجاره التخونه كده متاكل طردناها ثمان اصناف طلع لي حاجة بقى في الدنيا غير الثمان اصناف دول والثمان اصناف دول هم الدنيا كلها كل حاجة في الدنيا ان كانت احب دي لي دي من دين الله عز وجل وده اللي فسره الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وده اللي بيقوله بالقايمه اهو ان ده المحبه بقت محبه غيره اكثر بقى ومقدمه على محبه الله بلذلك قال إذا قدم حب ده على الدين إذا كان ده مقدم على حب الدين يبقى هذا هو الشرك ليه بقى؟ بقى أنه استخذ, استخذ دين ثاني لما نقتل إن شاء الله عز وجل اللي بقى فيه التعريف الـ الـ لما نتكلم عن, عن تفسير الديمقراطية هنقول إن الديمقراطية دين لوحد دين خاص دين وهقول لك إيه تفسير الدين بقى المهم إن الدين ده هو الطاعة معانيه الطاعة. فكان من الـ من الـ من من هذه المعاني الطاعة انه بقى ايه? انه قدم هذه الاشياء على طاعة ربنا. يعني الله عز وجل امره بامر فرح خالف هذا الامر وكان ضدا على هذا الامر لاجل حد تاني. قال له الله مش هعمد امر ربنا عشانك. وخلي بالك عايزك تفرق كويس قوي عشان الناس اللي هي بتفرقش في الحاجات دي. ويقول لك بقى ايه? ده ده تكفير والكفار الخلق والكلام ده. ان في فرق بين الانسان الذي يجحد امر الله لاجل غيره يترك امر الله لاجل غيره. وفي فرق بين انسان اللي ترك امر الله شهوه. ترك امر الله وعرف انه ده محرم والله يقول انها حد نتكلم على اللي بيقول انه ده امر ربنا ام واحد انه قال له ما تعملوش الله. قال له غالس مش عاملو حطيعة. حاضر مش عاملو. فهنا دخل في بايه? دخل في جانب الابواب الشرك. لذلك طلب ويطيره رحمه الله. فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله أو مرضات أحد منهم على مرضات الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجائه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحد إليه من نسوله ليه هو قال الجملة دي بقى؟ لأنه جيدا فممكن يبقى فيها منها ما ما يكون شرك كبير وممكن يكون منها شرك أقل لكن لكن في الجملة كله مذموم ثم قال رحمه الله وبنا و بني اياك نعبد واياك نستعين على أربع قواعد التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح خلي بالك من الحكة بقى اللي اختم بقى المجلس ده. بس خلي بالك منها كويس. يعني ده بقى رد على الارجاء. الارجاء بقى اللي طافح النهارده الارجاء بقى طافح النهارده طافح. خلي بالك مش الارجاء كمان بقى. يعني الارجاء اللي هو لو جه مش شافه يغم عليه. شو بيقول ايه? بيقول فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الاربعه فاصحابه اياك نعبد حقا هم اصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان الرسل خلي بالك هو دلوقتي بقول إياك نعبد العبودية دي قائمه على قواعد أربعة التحقق بها التحقق بهذه القواعد الأربعة قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجواح. عارفين ده ايه يا اخوان دي قواعد اهل السنة. قلنا العبودية ايش جمع لكل ما يحب الله وان ده بكل الدين داخل معاك هنا ان قول باللسان قول بال... بالعمل بال... القلب قول القلب عمل الجواح. ولذلك مذهب اهل السنة ان الايمان قول وعمل واعتقاد هقول لك قول وعمل واعتقاد انت عارف الايمان بدأ يعني كان قول وبعدين ايه زاد لمعالجة البدع إلى ست كلمات المهم أنه هو قول وعمل واعتقاد. الشافعي رحمه الله بيقول إيه بقى لا يغني أحدهما أو بعضها عن بعض ودي كلمة روعة يعني يعني ممكن إنسان يقول قول القول, القول ده يدينه يقول والله ما أصد لو كان القول ده صريح هنقوله والله ما ديها دعوة بقصة ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب والله ما نقصد ده بما بس ربنا لومي لهم ايه قل ورسوله كنتم لا تحتجروا قد كفرتم بعد ايمانكم يبقى القول لوحده في منه ما يدين بقول ما يدين كلمه عامه ممكن يكون في كلام كفر ممكن كلام فسق ممكن يكون لكن في كلام يدين, في كلام يدين. القلب له كلام يدين الجوارح لها كلام وخلي بالك ان مهم جدا ان اهل السنة عندهم المرجعة يقول لك لا العمل ما ليس دعوه بالإيمان خالص لكن مع ذلك بيقول لك اللي يفعل الشرك الكبير يبقى مشهد زي من حياة إن شاء الله ما نتكلم عنه بخلاف بقى من تنصع من مرجعة هذا الزمال المهم يعني يبقى عندك قول القلب الاعتقاد ما أخبر الله به سبحانه عن نفسي من أسمائه وصفاته وغالي وملئكتي ولقائه على لسان الرسول قول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والزب عنه وتبيين بطان البدع المخالفة له القيام بذكرية وتبليغ أوامرية. لقول اللسان. قول اللسان ان يقول العبودية. عبودية اللسان. إن اللسان يقر بتوحيد الله زوجل ان اللسان يخبر عن الله عز وجل لنه villسان ها? يدعو الى الله عز وجل دي عبودية اللسان. عبودية القلب. عمل القلب كالمحبه له. والتوكل عليه والانهابت اليه. والخوف منه والرجاء له. واخلاص الدين. له والصبر على اوامره وعن نواهيه وعلى اخداره والرضا به وعن الموالات فيه والمعادات فيه وعنه والموالات فيه والمعادات فيه والزل والخضوع والاخباط ليله به وغير ذلك من اعمال القلوب التي فرضوها افرض من اعمال الجوارح ومستحبها احب الى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدونها اما عديم المنفعة او قليل المنفعة طيب. أعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجمعات ومساعدة العاجز والإحسان للقلق ونحو ذلك فإياك نعبد انتزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها لا لا أنا عايز أقول لك النهاردة إنك تاخد بالك إني إيه؟ إن العبودية إنما تكون في اللسان قولاً وفي القلب قولاً وعملاً وفي الجوارح عملاً العبودية موجودة في, إيه؟ في هذه الأشياء الأسلح دائما نريد ان نقوله في مسألة العبودية. طبعا احنا عدينا مقصر. كنت عايز بس كلمك على موضوع الفطوة بس. منه عشان نركز على مسألة اصل الدين. لكن كان محتاجين نقول نقول الكلام ده بس لتغطيل كلام اهل السنة. وبعدين حاجب عن كده في مزقات القلب ان شاء الله شرح اللي انا قلته بشكل آآ مزاقات آآ الوراة ان شاء الله حياتي بعد كده بعد بس من نقول الاصول ده ما قلنا في اللقاء اللي فات. ان حنآآ بعد ما نخلص في المسألة بس انخلصوا الاسول الاول. يبقى كده إقرار الاقرار بوجود الله عز وجل عبادته بلا شريك الكفر بالطاغوت وبغض المشركين. كده خلصنا مسألة العبودية يا اخوة اسم الجامعة لكل ما يحبه ولا يرضاه مش السجود والركوع بس لا دي كل حاجة الزبح والدعاء وكل ده لابد ان يقول الله قل ان صلاة ونسك ورحمة رب العالمين لو صرف شيء غير ذلك الى غير الله. رأسا يبقى, يبقى ده الشرك الأكبر يا زم بالله اللي ما لدين الإسلام كله ده بقى يأتي إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي نذكر فيه إن شاء الله ضائع التعريف للمفروض الثانية وهي بلا شريك نتكلم عن قضية الشرك الأكبر أسأل الله عز وجل أن يزayne ويكم من إذا دواي دادر وإذا نهى انتهى وعقل مسواه في هذا النفس وأقول قول هذا وأستبشر الله العظيم لي ولكم